فََْأِّمُسْتَمِرُهُم بِسُلقَانانيدٍ مُبد أَمْ لَهُ البَنَاتُ وَلَكُ مُدْبَنُود أَمْ تَسْألُهُم أَجرَْ فَهُمْ مِم م أرَ مِن مُدْفْقَلُود أَمْ إِ ذَهُ مد الْ أَمْ يريدونَ كَيدًا فََّذينَ كَفَُهُ م رمَكدود أَملَهُ إلَد غَرُ الله سُببحانَ اللهَِّ عَمَا يُشكُ